بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الوافعة إذا رجت الأرض رجار وبست الجبال بسار فكانت هباء منبثار وكنتم أزواجا ثلاثة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 للاخرين على سرر ممدوده متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم الولدان مخلدون باكواب ومباخر وكاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون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 سْكوبًا وَفَكِهَةٍ كَفَح ل مَكُطُواتِ وَلَا مَنُّعَ وَفُرُوسَّ رُفُووع إِا أَ شَأنَّهُ إِ شَ أترابا لأصحاب اليمين ثلة من مِنَ وثلة من الآخرين وأصحاب السمال ما أصحاب السمال في سموم وحمين وظل من فَمَا لَهُم لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرِفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَمَ بَعُوثٌ أَوْ آبَاؤُنَا الأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون ثَأييتُم م تُمُّون أَُمْ تَخْللكونَهُ أَم نَحنُ الْخَالِكُون نَحْن قَدَّ مَا بَيْنَكُم المَووتَ وَماَا نَحْن بِمَسْبوقِين عَ أَنّ بَدّلَ أَمْثَلَكُمْ وَلُشئكُمْ فيِي مَا لا تَعلمون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 جعلناه حطابا فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزنين نَسَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَدًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَن شَهِتُّمْ سَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ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 كتاب مكنون لا يمزه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون لَو ل إذَا بَلَ وَتِحُقُون وَأَتُ حينَ إذِ تَوْظُرُون وَنَحنُّ أَقُرَبُ إلَمِنكُم وَل كِلَّ يرمدين ترجعون ها ان كنت صادقين فان ما انك كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعم. سلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظالمين وتحييم ان هذا له حق اليقين فاذبح باسم ربك العظيم